السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد أما بعد أيها والاخت الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً ونستكمل ما بدأناه من التعليق على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وكنا قد توقفنا عند غزوة حنين وكنا, وكنا قد وعدنا أن نقسم هذه الغزوة إلى درسين فهذا والدرس الثاني من الدروس المستفاده من غزوة حنين تكلمنا في المرة الماضية في آخر ما تكلمنا عنه عن شجاعة منقطعة النظير من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكذا من الصحابيات وضربنا مثالا بحديث أنس رضي الله عنه أرضاه أنه قال إن أم سليم اتخذت خنجره يوم حنين فكان معها فرآها أبو طلحة أبو طلحة زوجها فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما هذا الخنجر يا أم سليم قالت اتخذته إن مني أحد من المشركين بقرت بطنه وفي رواية بجعت بطنه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك قالت يا رسول الله اقتل من بعدنا أقتل من بعدنا من الطلاقاء انهزموا بك فقال صلى الله عليه وسلم كلمه رائعه تكتب بماء الذهب من كلمات النبوه يا ام سليم إن الله قد كفى وأحسن ان الله قد كفى واحسن ثم بعد هذه المعركه او في خلال هذه المعركه وحدوث هذا النصر العظيم الذي نصر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد ان بدت بوادر الهزيمه على هذا الجيش اعتصم بعض الفارين من النبي صلى الله عليه وسلم بمكان يسمى اوطاس ولم يكن من تمام الحرب ومن تمام اداره المعارك ان يترك هؤلاء يفروا دون ان يتبعهم احدا من المسلمين ففي حديث ابي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث ابا عامر على جيش الى اوطاس فلقي رجلا من المشركين يسمى دريد بن الصمه فقتل دريدا وهزم الله اصحابه قال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته رمي أبو عامر بسهم في ركبته رماه جشمي جشمي هذا رجل من المشركين رماه بسهم فأثبته يعني أصابه في يعني لعله أصابه في عرق أو أصابه في مفصل قال فأثبته في ركبته يعني لا يستطيع نزعه قال فانتهيت إليه فقلت ايا عن من رمك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال إن ذلك قاتلي أشار إلى جشمي الذي رمى إن ذاك قاتلي تراه ذاك الذي رماني يقول أبو موسى رضي الله عن الجميع حتى تنظروا إلى شجاعة أصحاب النبي شجاعة منقطعة النظير يقول أبو موسى فقصدته واعتمدته على الله تبارك وتعالى ولحقته فلما راني ولى عني ذاهبا يقول فتبعته وجعلت اقول الا تستحي الاست عربيا الا تستحي الاست عربيا الا تثبت يعني الا تثبت للقتال بعد ان رمى صاحبه الا تثبت الا تثبت يقول فكف ثم التفت الي فاختلفنا في ضربتي يعني كل واحد فيهم بايه بيضرب الثاني ضربه انا او هو يقول فقتلته يعني بفضل الله ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت شوف الصحابة وعقدة الصحابة قتل الله صاحبك ها؟ مش قال له خلاص أنا خلصت عليه لا قتل الله صاحبك قال فانتزع هذا السهم بيطلب منه عليه؟ ينتزع السهم يقول فنزعته فنزى الماء والدم قال يا ابن أخي عشان تعرف كيف حال الصالحين عندما تحضرهم أمناي قال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام ثم قل له ان يستغفر لي قال واستخلفني أبو عامر على الناس يسيرا ثم مات فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه وهو في بيت على سرير رمل النبي صلى الله عليه وسلم نائم على سرير من إيه؟ من الرمل واحنا نامين على مخدات وعلى مراتب تاكي وإيه كان وكلنا نامين اه آه اسمه إيه فور بيد وما forbid وكلام ده كله واحنا إيه؟ نام على سرير مرمل وعليه فراش يعني من الرمل قد أثر الرمل في جسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو بلفظ الحديث قد أثر الرمل في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأثر أيضا في جنبه يقول فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقلت له يا رسول الله استغفر له أو طلب مني أن تستغفر له يقول فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضا ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم شوف رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال اللهم اغفر لعبدك عامر حتى رأيت بياض بطيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو فوق كثير من الناس فقلت يا رسول الله ولي فاستغفر الصحابة بيستغلوا الفرص ولي فاستغفر فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس اللهم اغفر له ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى شوف الصحابة ها؟ حريص على إن تصيب دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم ها؟ بعد هذه الغزوة نظرا لاتصال الأحداث يعني أنا نظر لحدث غزوه حنين وما حدث في الطائف اتصال الاحداث لا تستطيع ان تقول الى هنا انتهى او انتهت غزوه حنين لكن حدث ما حدث من من اهل الطائف وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق ان بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم حاول حرب مين اهل الطائف لكن هذه المره كما يعني جاء في الاحاديث الصحاح هذه المره جاء النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربه اهل الطائف فوجدهم قد تحصنوا بحصون وأخذوا معهم من الطعام والشراب والكسوة ما يكفيهم سنه كامله يبقى اذا اهل الطائف عايزين ايه عايزين حرب حرب حرب يعني حرب ضروس ففي كما ذكر اهل السير بدأ النبي صلى الله عليه وسلم عندما حاصر اهل الطائف بدأ يدرب أصحابه صلى الله عليه وسلم على كيفية قتال هؤلاء المتترسين هؤلاء المتحصنين في هذا الحصن المنيع وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في إعطاء الهدايا لأصحابه بل وإعطاء ابوابا من ابواب الخير وابوابا من ابواب الرحمه يدلهم عليها لمن قاتل في سبيل الله عز وجل قاتل اقواما متحصنين وراء جدر كما سنذكر ان شاء الله تبارك وتعالى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحث اصحابه صلى الله عليه وسلم في رمايه السهام على هذا الحصن ففي الحديث الذي رواه البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي نجيح عمرو بن عبسة السلمي قال حصرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قصر الطائف فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم فله درجة في الجنة يعني كل ما كان السهم بتاعك ايه اقوى ويصل إلى العدو له به ايه درجة في الجنة يقول فبلغت يومئذ بستة عشر سهم يبقى اوصل كم درجة في الجنة 16 درجه يقول وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر يعني إيه عدل محرر يعني خلص عارف يعني خلص يعني يدخل الجنه لا حساب ولا عذاب خلص يدخل الجنه كده ايه عدل محرر ومن شاب شيبه في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامه كلام ده نرجع اقوله بس هضايقوش مش مضايقش مني ده للجماعه اللي بيحلاوا ريحته من شاب شيبه في الاسلام يعني النور اللحيه ظهر كده البياض كده كانت له نورا يوم القيامه من شاب شيبه في الاسلام كانت له نورا يوم القيامه وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه معلما ومربيا على فنون القتال والجهاد أيما رجل اعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل له بكل عظم من عظامه وفاء كل عظم من عظامه يعني تضرب واحد من المشركين كل عظم من عظام المشرك فداء فذالعظم من عظامك أنت من النار وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة فإن الله عز وجل جاعل لها بكل لعظم من عظامها وفاء بعظم من عظامها محررة من النار. ده لفظ الإمام أحمد. طيب الصحابي يعملوا إيه؟ اتشجعوا اتشجعوا ومع هذا القتال الضعيف لأن إنت لما بترمي بسيهام لجماعة متحصنين دي حرب إيه؟ حرب ضعيفة. ما كانش في زي ما ما كانش في زي دلوقتي. ما كانش في مدفعية. ما كانش في طيران. ما كانش فيه صواريخ سكود ولا سكود، صواريخ توماهوك ولا سكود صواريخ كروز ما كانش فيه الكلام ده كله كل كان موجود ايه مجرد رمي بالنبال مع هذه الحرب راى بعض العبيد الذين تحصنوا مع هؤلاء المشركين راوا ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في احسن حال وقذف الله تبارك وتعالى في قلوب بعضهم حب الاسلام فتركوا المشركين وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي عثمان النهدي يقول سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبى بكرة وكان قد تصور حصن الطائف في أناس يعني الصحافة كانوا السكتين حصن الدم منهم أبو بكرة وسعد رضي الله عنه وأرضاه يحاولين دخول للحصن حتى أن أبا بكرة تصور تصور الحصن سعد على هذا الحصن يقول فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم فالجنه عليه حرام يبقى ده بيدل لك ان الصحابه كانوا يحاولوا دخول الايه يحاولوا دخول الحصن وقال ابن هشام كما ذكر عن ابي عثمان النهدي ايضا قال سمعت سعدا وابا بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما اللي هم مين ابو بكر ومين وسعد يقول قال أجل أما أحدهما دي النبي صلى الله عليه وسلم من الاثنين أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله يبقى اول أول من رمى بسهم من سعد شوف بقى التاني وأما الآخر فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان الجماعة اللي عزين حوق قياسيه فكان ثالث ثلاثة وعشرين من أهل الطائف ثالث ثلاثة وعشرين من اهل الطائف يعني كان رقم ثلاثة وعشرين من, من أسلموا أه من اهل الطائف هؤلاء لما رأوا عز الإسلام وسلطان الإسلام نزل جماعة يعني يصل إلى 25 رجل نزلوا فأعلنوا إسلامهم على يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر صعب على أصحابه وأن الجراحة قد نزلت بأصحابه صلى الله عليه وسلم طبعا طلعين من غزوة حنين دخلوا عليه دخلوا على الطائف لم يأخذوا كما نقول لم يأخذوا أنفاسهم ولم يلتقطوا أنفاسهم بل حربا بحرب حربا وراء حرب ففي حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف لم ينل منهم شيئا قال لأصحابه إنا قافلون غدا إن شاء الله فقال المسلمون أنرجع ولم نفتحه مش بيقول له طب خلص بقى عايزين نروح احنا قالنا كمغزا وقالنا لا امرجع ولم نفتحه فقال صلى الله عليه وسلم اغضوا على القتال غدا فاصابهم جراح فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان قافلون ان شاء الله فعجب او فاعجب اصحاب فاعجب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في المغازي ثم لما راى الصحابه ذلك هنا بعض الصحابه يا رسول الله ادعو على ثقيف ثقيف دي قاعده فين في الطائف ادعو على ثقيف فقال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اهدي ثقيف اللهم اهدي ثقيف يبقى ادعي رسول الله صلى الله عليه على ثقيف فدعى ايه فدعى لثقيف فامن اهل ثقيف ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم طيب طلعنا من غزوه حنين الى الطائف فضل عندنا ايه ما اتعملش ما احنا خلاص قلنا اوطاس فضل عندنا إيه ما اتعملش تقسيم الايه الغنائم والسب ففي حديث عمرو بن تغلب انه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما طبعا انا هقول أحاديث جمله من الاحاديث هيبقى فيها تكرار لكن في كل حديث هتجد فيه ايه زياده في فايده يقول عمرو بن تغلب اعطى النبي صلى الله عليه وسلم اقواما ومنع اخرين فكانهم عتبوا عليه فقال اني اعطي اقواما أخاف, هلع اخاف هلعهم وجزعهم واكل اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى منهم عمرو بن تغلب في روايه طبعا واكل اقواما الى ايمانهم منهم عمرو بن تغلب شوف عمرو بن تغلب يقول ايه فما احب ان لي بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم يعني اشهد النبي صلى الله عليه وسلم به بإيمان عمرو بن تغلب ودين فضائل حتى العلماء لما كتبوا فضائل الصحابه كتبوا فضائل عمرو بن تغلب وحطوا الحديث ده ان عمرو بن تغلب عنده من الايمان ما يحمله على ترك الدنيا وشهواتها وملذاتها في سبيل الله تبارك وتعالى رضا بقضاء الله عز وجل وقدره وفي لفظ اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بما وسب فقسمه فاعطى رجالا وترك رجالا فبلغه ان الذين تركوا عتبوا فحمل الله عز وجل ثم اثنى عليه ثم قال اما بعد فوالله اني لاعطي الرجل والذي ادع احب الي من الذي اعطي لكني اعطي اقواما لما ارى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب فوالله ما احب ان لي بكلمه أو بكلمة الرسول صلى الله عليه وسلم حمر النعم طيب من تاني أخذ شوف صفوان اميه صفوان اميه كان مشرك مسلم ولا مشرك طيب شوف ياسين ففي حديث ابن شهاب قال غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح ثم خرج صلى الله عليه بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين فنصر الله عز وجل نبيه ودينه والمسلمين وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية مئة من النعم ثم مئة ثم مئة قال ابن شهاب حدثني سعيد بن مسيد طبعا سعيد بن مسيد من كبار التابعين قال النصفان قال والله والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى أنه لأحب الناس إلي عشان تعرف حكمة ربنا سعى تعالى المؤلفة قلوبهم يبقى احنا في الدعوة بنستفيد في ناس بتجيبها منين من باطنها فعلا في ناس تعرف تجيبها منين من بطنه واحد جعان لما تقدم له لقمه لما تقدم له اكله لما تقدم له وجبه تعرف تجيبه منين من بطنه في ناس كده وسبحان الله الناس انواع واشكال والدعوه تختلف من شخص الى اخر لذلك كان من شرع الله تبارك وتعالى في تقدير الزكاة وتقسيمها على الناس من سهم المؤلفه إيه؟ المؤلفه قلوبهم طيب اعطى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ابو سفيان بن حرب ففي حديث رافع بن خديج قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن عيينة ده عيينة بن حصن ده والأقرع بن حابس ساعه ما تسمع كلمة الأعراب تفتكر مين عيينة بن حصن والاقرع ابن بن حابس شوف أنا, أنا ابين لك مثال لبدوية وأعرابية رجل مثلا زي الأقرع بن حابس راى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض صبيانه فقال يا رسول الله أهو تقبلون صبيانكم قال نعم قال, لي قال إن لي عشر من الولد ما قبلت واحدا منهم قال ما أفعل أو قال ما عساي أن أفعل إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك يبقى درج العربي شكله إيه قلبه عمل إزاي؟ شوف لازم نقول له قد نزع الله رحمه طبعا نزع الرحمه هنا مش المقصود بيه نزع الرحمه بالكليه انما في باب ايه تقبيل الولد ماشي ها لان طبعا لا تنزع رحمه الا من شقيه لا تنزع الرحمه الا من شقيه عشان بس ما يلتبس الحديث على الناس يبقى نزع منه رحمه لايه في تقبيل الايه في تقبيل الولد مخصوص بها رحمه خاصه ليها ايه تقبيل الولد لك ان تعلم يعني هذا الاعراب ايه شكله ايه فاعطى عليه وسلم صفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مئة من الإبل وأعطى رجل يسمى عباس بن مرداس دون ذلك فانشد عباس يقول أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم من تخفض اليوم لا يرفع يعني يا رسول الله انت اديت لي رفعتهم وانا لو النهارده ما خدتش يبقى انا كمان ايه بقيت دون يعني انا لو نزلت النهارده انا اشتريت ثاني فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اتم له مئة كما اعطى الاخر شوف بقى انا بكلمك عن الاعراب والاعراضي كنت بعمل لك توطئه شوف هذا الاعرابي الجلف حتى تكلم بكلمه المنافقين واجيت فقول كلمه الكافرين ففي حديث أبي موسى الأشعري قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم عربي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني الأعربي يقول لهم Pfizer ألا تنجز لي ما وعدتني يعني مش حتى يقول له يا رسول الله ها يعني أشكو إليك ما أنا فيه يا رسول الله وعدتني بكذا ها رح يقول له ألا تنجز لي ما وعدتني النبي صلى الله عليه وسلم قال ابشر قال قد اكثرت علي من قولك ابشر يا عم مش عايز البشره بتاعتك الدنيا يا عم حاجه من اللي انت بتديها للناس مش كده الناس كتير كده تقول له ايه من عينيا يقول لك مش عايز حاجه من عينك يا عم هاتلي لي يا عم لي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه ابشر ودي من السنه لما حد يطلب منك حاجه تقول له ايه ابشر طبعا عشان ما نقولش السعوديين بيقول كل حاجه أبشر, ابشر ابشر ابشر دي من السنه ها ما لا ابشر قال قد أكثرت علي من قول أبشر فاقبل على ابي موسى وبلال كهيئة الاطباء عليه الصلاه فقال رد البشره رد البشره فاقبلها انتما فقال قد قبلناها يا رسول الله ثم بقدع بقدح فيه ماء فغسل يديه وغسل وجهه صلى الله عليه وسلم ومج فيه ثم قال اشرب من هذا وافرغ على وجوهكما ونحوركما وابشر فاخذ القدح ففعل فنالت ام سلمة من وراء الست ان افضلا ما شيء فافضلا لها منه فضله ليه لأن دي بشرط النبي صلى الله عليه وسلم انت عارف يعني النبي صلى الله عليه وسلم مج مج في هذا الكوب وانت تشرب منه وتغسل وجهك يعني يحرم جسدك على النار الاعرابي جلف ما فهمهاش شوف في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين اثر الرسول صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمه فاعطى الاقرع بن حابس مائه من الابل وأعطى عيونة مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله ما هذه قسمة عدل دي قسمة إيه مش قسمة عدل وما أريد فيها وجه الله قال فتغير قال فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال قال فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم حتى كان كالصرف احمر ايه صرف ثم قال فمن يعدل إن لم يعدل رسول الله ثم قال يرحم الله موسى فقد اذي باكثر من هذا فصبر قال قلت لا جرم لا ارفع الى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا بعد اليوم وضرب الامام موسى طبعا سيدنا عبد الله بن مسعود لما رحنا نقل النبي صلى الله عليه وسلم الكلام طبعا ده مش نقل الكلام على جهه الافساد لان البعض يقول لك ايه طب ما هي دي كده نميمه ينفع سيدنا عبد الله بن مسعود يروحين إيل كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا لأن سيدنا عبد الله بن مسعود يعلم النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التشريع وأي جرح في النبي صلى الله عليه وسلم جرح في الدين فقصد بذلك أن يُبلُغ رَسِّ politicians بما يقال إيه من حوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمز الأمة كلها لا يمكن أبدا أن أسكت على إصابة هذا الرمز رمز الأمة صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن أسكت ولولى أن عبد الله بن مسعود أراد أن يستأذي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل وفيما يقول حتى يرد على هذا الرجل او يرد عنه او يرد النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه عند توزيع الغنائم في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده تخطوا طبعا مصطلح اما تسمع عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده تعرف ايه ها تعرف ان الحديث ده ايه من اشهر الاحاديث الايه من اشهر الاسانيب أه؟ التي هي عند العلماء في الرتبه اليه الحسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وجاءته فود هوازن فقال فقالوا يا محمد إن اصل وعشير وفي روايه إن اهل وعشير أه؟ إن اصل وعشير طيب هوازنت القيل النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من سبيهم اخذ من سبيل شوف حكمه النبي صلى الله عليه وسلم ورحمه النبي صلى الله عليه وسلم بالعدو وحكمه النبي صلى الله عليه وسلم في التعاون مع اخوانه واصدقائه كيف يوجه أصحابه صلى الله عليه وسلم الى فعل الخيرات من غير ان يشعرهم ومن غير ان يفرض عليهم ذلك والله حكمه حكمه في القياده شوف قالوا فمن علينا من الله عليك طيب امن علينا ايه يعني احنا عايزين لنا عندك ايه طلبات فقال صلى الله عليه وسلم او قالوا فانك ترى ما قد نزل بنا من البلاء ولا يخفى عليك من امرنا شيء فقال صلى الله عليه وسلم اختاروا بين نسائكم واموالكم وابنائكم تختاروا إيه تاخذوا النساء والذريه ولا تاخذوا الاموال قالوا قد خيرتنا بين احسابنا واموالنا نختار ابنائنا طبعا العاقل يفدي عرضه به مش بماله لا ده بمال الدنيا كله انا لو خيرت بين عرضي وابنائي وزوجتي زوجتي تبقى في السبي ولا مالي ها لا طبعا ده انا وفديها بحياتي فقال فقالوا ما كان لنا او فقالوا اخترنا ابنائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا لرحمته ما كان لي ولبني عبد المطلب يعني من السبي ما لكم من السبي عندنا فهو لكم مش النبي صلى الله عليه وسلم ليه نصيب من السد وبني عبد المطلب لهم نصيب من السد طبعا هيدخل من نصيبهم ممكن يدخل من نصيبهم مين حد من هوازان فقال فهو إيه؟ فهو لكم ولكن إذا صليت الظهر تعالوا كده في المسجد وقولوا إننا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين إننا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم ده رد طبعا نرد على الجماعة اللي بيقولوا جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ان نستشفع يعني ان نطلب شفاعه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من اصحابي ومن اخوانه في رد ما لنا عندهم من السبي ان نستشفع على رسول الله نستشفع برسول الله على المؤمنين وبالمؤمنين على رسول الله يعني نطلب الشفاعه من النبي صلى الله عليه وسلم ها على اصحابي ونطلب الشفاعه من اصحابي على رسول الله لذلك في الحديث ان رسول الله قال ان الرجل لا ياتيني فيطلب مني الحاجه فامنعها حتى تشفعوا فتؤجروا وفي حديث وفي لفظ اخر اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان النبي ما شاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم واحد اللي عنده طلب يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم لي عندك طلب كذا كذا كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤخر هذا الطلب مش بيؤخر هذا الطلب رغبه في تاخير الطلب انما يؤخر الطلب رغبه في ان يأتيه رجل يقول يا رسول الله ان فلان له عندك حاجه هل قضيتها له فيؤجر ايه فيؤجر هذا الرجل شوف رحمه الله اللي زغلنا بالام قالوا ان قال اذا كنا غدا في صلاه الظهر قولوا اننا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين ونستشفع بالمؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نفعل فلما كان من الغد جاءوا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في صلاه الظهر فقالوا اننا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين ونستشفع بالمؤمنين على رسول صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله لهم بالامس قال اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم طب الصحابه لما يشوفوا المنظر ده يعملوا ايه قال المهاجرون وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فيه ما شاء فضل مين الانصار قالت الانصار مثل ما قال المهاجرون وقال عيينه ابن بدر اما ما كان لي ولبني فزاره فلا وقال الأقرع بن حابس أما أنا وبنو تميم فلا وقال عباس بن مرداس وأما أنا وبنو سليم فلا أعراض أعراض شفت الأعراض ها قال فقال الحيان فقال الحيان كذبت بل هو بل هو للرسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ردوا عليهم نسائهم وأبنائهم فمن تمسك بشيء من الفيء فله علينا سته فرائض من اول من اول شيء يفيئه الله عليه بمعنى ايه طب ما الجماعه دول لسه ليهم برضو ابناء هنا وابناء هنا وابناء هنا طيب عشان يرغب الناس في العطاء وفي البذل قال لهم خلاص اللي هيعطي ليه عندنا ايه اد اللي له هيديو لهم كم مره ست مرات اول ما يجي لنا فايق ثاني هدي له اديه ست مرات يعني اطلق اما ندي له ست امام أطلق عبد نعطيله ست عبيد، أطلق غلام نعطيله ست غلمان، وهكذا. وفي رواية فردوا على الناس أبنائهم ونساءهم ثم ركب راحلته صلى الله عليه وسلم، وتعلق الناس يقولون اقسم اقسم علينا، اقسم علينا، اقسم علينا في أنا، اقسم علينا في أنا حتى الجئوه إلى سمرة اللي شجره يعني، فخطفت رداءه، فقال يا أيها الناس ردوا علي رداءي. يعني عرق شجر كده ايه معدي شد منه الايه شد منه الرداء فوالله لو كان لكم بعدد شجر تهام نعم لقسمته بينكم ثم لا تلقوني بخيلا ولا, جب ولا جبانا ولا كذوبا صلى الله عليه وسلم ثم دنا من بعيره فاخذ وبره من سنامه فجعلها بين اصابعه السبابه والوسطى ثم رفعها فقالوا فقال يا ايها الناس ليس لي من هذا الفي ولا هذه إلا بالخمس والخمس مردود عليكم فردوا الخياط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عارا ونارا وشنار فقام رجل معه كبه من شعر فقال اني اتخذت هذه أصلح بها بردعه بعير لي فقال أما ما, كان أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك فقال الرجل يا رسول الله أما إذا بلغت ما أرى فلا إرب لي بهذا ونبذه فلا إرب لي وشف النبي صلى الله عليه وسلم مثال قدامه لا يريد شيئا من متاع الدنيا فيبقى هو حريص على حجم من الدنيا أبدا جاءت وفود هوازن مسلمين وأعالى النبي صلى الله عليه وسلم السبي لهم كما ذكرنا ففي حديث مروان بن الحكم ولويس والمسور بن مخرمه ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم قام حين جاءه وفد وزان مسلمين فسالوه ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم فقال لهم الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون واحب الحديث واحب الحديث الي اصدقه, أصدقه فاختاروا احدى الطائفتين اما السبي إما اما المال فكان ما, ما ما قصصنا عليكم من الايه من القصة ورد على الناس صلى الله عليه وسلم ما رد من السبي طبعا لكنك تتخيل كل اللي أخدوا دول عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وعباس بن مرداس وكل وابو سفيان كل دول منين اطراف ايه دول عايشين فين دول نحية مكة أه؟ طب مكة دول فضل نحية تان مين الانصار الناحيه الثانيه مين الانصار وكان هذا الذي حدث اغضب فئه من الانصار ففي حديث عبد الله بن زي رضي الله عنه وارضاه لما فتح الله عز وجل على ابي صلى الله عليه وسلم حنينا وقسم الغنائم واعطى المؤلفة قلوبهم فبلغه ان الانصار يحبون ان يصيب ما اصاب الناس فقام النبي صلى الله عليه وسلم موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع على الأنصار ده قسما بالله لا تتمالك عينك كنت بتقرأ اللي يستشعر المعنى ده اللي يستشعر الموقف ده لكنك تتخيل كده الموقف ده زي ما أحكيه لك دلوقتي لكنك تتخيل كده أن النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ مقال عليه الأنصار ويجمع الأنصار في مكان ويرد غيرهم من الناس ويقف النبي صلى الله عليه على آله وأصحابه وسلم يكلم أصحابه بهذه العبارات الجميلة الرائعة الرائقة التي سأريدها عليه خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي ويقولون الله ورسوله أمن الم اجدكم عاله فاغناكم الله بي و يقولوا ايه الله و رسوله الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي الله و رسوله الم اجدكم متفرقين فجمعكم الله بي الله و رسوله امن ويقول لهم الا تجيبوني الا تجيبوني قالوا الله ورسوله أمن فقال أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا وكان من الأمر كذا وكذا لأشياء عددها صلى الله عليه وسلم زعم عمر أنه لا يحفظها فقال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبن أو قال بالبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم الأنصار شعار والناس لثار ولولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار ولو سلك الناس شعبا او واديا وسلك الأنصار شعبا او واديا لكنت في شعب الأنصار ستلقون أفرة من بعد فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ده لفظ امام مسلم لكن في لفظ اخر ان ناسا من الانصار يوم حنين حين افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من اموال واعطى وزان ما افاء الله تبارك وتعالى عليه فطفق رجالا من فطفق يعطي رجالا من قريش المئة من الابل فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم وسيوفون تقطروا من دمائهم قال انس فحدث بذلك او حدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من قولهم فارسل الى الانصار فجمعهم في قبه من ادم جمعهم كلهم انفه في مكان واحد فلما اجتمعوا جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حديث بلغني عنكم قال فقال له فقهاء الانصار أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا وأما ناس من حديثة أسنانهم قالوا يغفر الله لرسول صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا وسيوف أتقطر من دمائهم فقال صلى الله عليه وسلم فاني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم افلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون, وترجعون إلى رحالكم الله صلى الله عليه وسلم قالوا رضينا قال فوالله لما تنقلبوا لما تنقلبوا به خير ما لما تنقلبوا به أو ما تنقلبوا به خير مما ينقلب به الناس فقالوا بلى يا رسول الله رضينا قال فانكم ستجدون بعدي اثره او قال شده فاصبروا حتى تلقوني فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فاني على الحوض قالوا سنصبر قال انس فلم نصبر وفي لفظ اخر قال, جم... قال جمع الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار ثم قال أفيكم أحد غيركم يعني في حد هنا موجود غير الأنصار قالوا لا إلا ابن أخت لنا فقال صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم فقال إن قريشا حديثة عهد بجاهليه ومصيبة وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيوتكم لو سلكت الناس واديا وسلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار وفي نظم اخر لما اعطى الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعطى من تلك العطايا في قريش وفي نفوس الناس منهم شيء حتى كثرت منهم القاله القاله اللي هي ايه قيل وقال فحتى قال قائلهم لقد لقي الله ولقد لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه ها يعني أعطاهم لأنهم, إيه؟ لأنهم قومه فدخل عليه سعد بن عبادة وقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجد عليك في أنفسهم لما صنعت من هذا الفي الذي اصبت يقول فماذا صنعت قال قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظام في قبائل من العرب ولم يكن في هذا الحي من الانصار منها شيء قال فأين أنت من ذلك يا سعد <سؤال> بقى شوف عشان تعرف بس الصحابة يعني عايز يدفع عن قومه وفي نفس الوقت لا يخسر موقف لأن خسارة هذا الموقف قد تكون خسارة للدين قال يا رسول الله ما أنا إلا رجل من قومي ليه عشان ما أقولهش أنا ما ليش داعه هم اللي بيقولوا لا ما أنا إلا رجل من قومي قال فجمع لي الناس في حظير قال فخرج سعد فجمع الأنصار قال فجاء رجال من المهاجرين فتركهم قد دخلوا وجاء آخرون فردهم فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال يا نبي الله قد اجتمع أهل هذا الحي يعني من الأنصار فأتاهم النبي صلى, النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم وجدتموها علي في أنفسكم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم في كل ذلك يقولون الله ورسوله أمن الله ورسوله أمن وفي رواية الله ورسوله أمن وأفضل ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله المن والفضل قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فاويناك وعائلا فآسيناك وجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم لعاعة من الدنيا لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ليسلموا ووكلتكم إلى ما عندكم من الإسلام والإيمان ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجره الهجرة لكنتم رأى من الأنصار لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار فبكى الناس جميعا أفيش حد من الأنصار ما بكاش طيب النبي صلى الله عليه اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار شوف رضوا بإيه؟ رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم القصة دي الحافظ بن حجر علق على القصة دي طلع من القصة دي مجموعة من الفوائد فعلا عالم استخرج من موقف الأنصار ده فوائد فعلا استخراج العالم طبعا أنا لو حبيت أطلع بس الفوائد من, من حديث الأنصار ده لا حصر له العديد ولكن أنا سأتمم هذا الدرس بالفوائد المستخلصة من غزوة حنين كاملة لأننا بعد ذلك سننتقل إلى غزوة تبوك ويعني ما دار فيها من أحداث هذه الغزوة فيها العديد من الفوائد أول هذه الفوائد أن القوة لله جميعا لإيه؟ الصحابة قالوا إيه؟ لن نغلب اليوم من كثره والله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى فالقوه لمن قوه لله جميعا من جمله الفوائد في هذه القصه ارسال العيون لطلب اخبار العدو شحنا ذكرنا كده في اول الدرس النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ايه ها؟ بعضا من اصحاب الايه ليتحسسوا اخبار القوم كذلك جواز اخذ السلاح من المشرك جواز أخذ السلاح من المشهد طب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سلاح من مين من مين صفوان بن أخذ منه قد إيه لا شفت ألف حالة. أخذ منه كم نزل صفر وشيل صفر أخذ منه كم مئة كذلك ضمان العارية إذا تلفت ضمان العارية إذا تلفت ليه لأن صفوان بن اميه قال له إيه غصب يا محمد قال بل عارية إيه مردودة أو مستردة ها ضمان العالية إذا تلفت كذلك هنا درس أنا نسيت أن أذكره وهو درس في غاية الأهمية في غاية الأهمية وأنا مش عارف ذهلت عنه أزاي وهو موقف الصحابة في غزوة حنين لما مروا بشجرة يقال لها إيه؟ ذات أنواط رأوا المشركين قد علقوا أسيافهم بشجرة يقال لها إيه؟ ذات أنواط قالوا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات عنوات فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر قلتم والذي بنفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلى أن كما لهم آلهة إذن هذا الموقف صحح في النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة أصحابه صلى الله عليه وسلم ولم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أن لونا من ألوان الشرك قد يدب إلى قلوب أصحابه فقال إنها السنن فقوله صلى الله عليه وسلم انها السنن قلتم والذي بنفس يدك ما قالت بنو اسرائيل لموسى فيه مشابهه هذه الامه لما قبلها من الامم يعني هذه الامه فيها جزء او فيها شبه من من الايه من الامم السابقه كذلك نعم الايه نعم المنتقل من الجهلية للإسلام لا يؤمن أن يكون في قلب شيء من من من الكفر أو من الشر فينبغي عرض التوحيد عليه عرضا إيه؟ كاملا وتعليم التوحيد تعليما جاملا طبعا الحديث ده يأخذ منه العذر بالجهل أي العذر بالجهل مع الشدة على المخالف أو على الذي ترك أمرا من أمور التوحيد الذي ترك أمرا من أمور التوحيد كذلك التكبير عند التعجب الله أكبر قلتم والذي من نفسي بيده فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر عندما حدث ذلك الأمر. كذلك من الفوائد لا رجعت للوثنية لأن الله تبارك وتعالى هو الذي هو الذي أرسل رسوله بالحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله على الدين كله. فإذا لا رجعت للإيه لا رجعت للوثنية مرة. أخر. كذلك من فوائد هذا هذه الغزوة جواز الحراسة في الغزو. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يبيت يحرسنا الليله ها قصه الصحابي اللي احنا قلنا صعد على الجبل وفي اليوم الثاني الرسول قال هل فعلت شيئا قال غير الصلاه والايه وقضاء الحاجه فح يعني الله الرسول بالله بالجنه ايضا من الفوائد التوكل لا ينافي العمل بالاسباب التوكل على تبارك وتعالى لا ينافي العمل بالاسباب كذلك الالتفات في الصلاه للحاجه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الإعجاب بالكثره يحجب النصر الإعجاب بالكثره يحجب النصر إنما التذلل لله تبارك تعالى والذي يأتي, إيه؟ يأتي بالنصر كذلك الغنائم وسيلة لتأليف القلوب كذلك الصبر على جفاء الأعراب وفقه تعامل صلى الله عليه وسلم مع هوزان وأيضا آيات نزلت في سوره حنين ينبغي أن تحفظ هذه الآيات كذلك من فوائد هذه الغزوة معرفة أسباب النصر ومعرفة اسباب الهزيم وايضا النهي عن قصد قتل النساء والاطفال والشيوخ والاجراء من المشركين الذين اشتركوا في القتال ولحيلته لهم كذلك ارشاده صلى الله عليه وسلم للاعرابي أن بماذا يصنع وبماذا يفعل ايضا من جمله الفوائد ان من قتل قتيلا فله سلبه وايضا من الفوائد النهي عن الغلول وأيضا وفاء النذر ولو كان في الجاهلية وفضل أنس ابن مأ ابن أبي مرفض الغنوي في حراسة المسلمين وأيضا فضائل أم سليم وشجاعة أم سليم رضي الله عنها وأرضاها وأيضا رفع الصوت للحاجة وأيضا تأثير قبضتي الحصى والتراب في أعين المشركين عندما قال شاهت الوجوه فأنزل الله قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى كذلك فضل أبي سفيان ابن الحارث ليه؟ لأنه أمسك بنقة النقصة سلم يتقدم بها والناس يتقهقرون إذن أبو سفيان ابن الحارث كان إيه؟ كان شجاعا كذلك بيان خطورة الشرك وايضا ثباته صلى الله عليه وسلم واثر ثباته في كسبه للمعركه ثبات القائد دائما يعطي ثبات لمين للتابعين فثبات النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه حنين الناس ينهزمون وهو يتقدم صلى الله عليه وسلم كذلك جواز مقاتله النساء عند امر الفتنه وايضا ما كان لنبي ان تكون له خائنه اعين في قصه عبد الله بن ابي ابن الصح كذلك ذكر الرجل نفسه عند اللقاء ببعض مناقبه ببعض مناقبه ده طبعا زي حد يفكرنا بقصه علي بن ابي طالب في خيبر ها لما خرج اليه مرحب قال انا مرحب شاك السلاح بطل مجرب فخرج اليه علي وهو يقول انا الذي سمتني امي حيدره كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيلسندره فيجوز الانسان ان يتفاخر بنفسه عند الايه عند القتال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصه ابي لجانه رضي الله عنه ان هذه مشيه يبغضها الله ورسوله غير ايه غير هذا الموضع الا هذا الموضع كذلك من الفوائد كرم بلا حدود منه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كذلك من فوائد هذه القصه او غزوه قصه غزوه حنين المصلحه الشرعيه في ميزان العطاء والمن المصلحة الشرعية في ميزان العطاء والمن كذلك المبادره الى حل الاشكالات المبادره الى حل الاشكالات اول ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من سعر ما حدث للانصار قال اجمع لي الناس وبادر الى حل الايه لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة تأكل قلوب أصحابه ولم يحاسبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان من اللي كلم عليا ها؟ من اللي يكلم طب تعالى انت هو يللا لا بادر النبي صلى الله عليه وسلم الى حل الايه إلى حل الإشكال ولم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه صلى الله عليه وسلم كذلك الحلم مع القدرة والصراحة والوضوح والموعظة وليس الغلظه والفظاظه والتذكير بالفضائل لأجل المتابعة منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكذلك من جملة الفوائد قتل الإشاعة قتل الإشاعة في مهدها كذلك النصيحة بالتعميم لا بالتعيين ما مقولة بلغتني عنكم أيها الأنصار؟ ما تعالى يا ابن انت اللي قلت ولا تعالى لا التعميم وعدم التعيين عند, الـ الـ عند النصيح كذلك بيان فضيلة الأنصار واستخدامه صلى الله عليه وسلم أساليب جديدة في القيان في القتال آسف اختياره صلى الله عليه وسلم أساليب جديدة في القتال كذلك استخدام الحرب النفسية في الدعاية إلى الحرب ومنادات الناس بمناقبهم شرف لهم ليه النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم حنين وهو ينادي إيه يا أهل بيعة الرضوان يا أهل السمرة ها؟ أه؟ ونادين بإيه بالألقاب المحببة إليه يا للأنصار يا للمهاجرين إلى الفاظ التي يحبون السماع بها كذلك ضرب المثل وأن الحكم لله تبارك وتعالى والإلحاح على الله تبارك وتعالى في وقتي الشدة وفي الأزمات ومشروعية الدعاء للكافرين بالهداية لما قيل له يا رسول الله أدع على ثقيف قال اللهم هدي ثقيفا كذلك استشهاد أبي عامر الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وآخر الفوائد جواز عقر أو عقر مركوب العدو إذا كان عونا له إذا كان عونا على قتله لأن ضرب في قصة أبو عامر انه ضرب عرقوب, الإيه؟ عرقوب الجمل فنزل فالتفت الي ثم, ثم ضربه رضي الله عنه وارض طبعا كتاب في سريه سريه سنمر على هذه السرايا ويعني طبعا كان في طبعا قصه ابن اللتيبيه وجمع الصدقات وقصه اسلام علي بن حاتم الطائي سوف نمر عليها مرور الكرام وإن شاء الله في الدرس القادم نشرع في الكلام على او غزوات العسره وما فيها من العظات والعبر هذا الحمد لله رب العالمين وصلوا على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين وجزاكم الله خير